بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوهُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عاد فَأَهْلَكُوهُ بِرِيحٍ صرصر عَاتِيَةٍ سخرها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم كتابيه إني ظننت أني ملاق شتابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاتلكوه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 ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأطاويل لأخذنا منه باليمين ثم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 وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الكافرين وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم